ريحة ما والله تلي منهم والله مشتاق لويتهم امشي وترك الدل ما حن خطوه ما لاقي الاثر طقهم مثل الاول يا هالمرة وشك حالي وضحيم ضياني غالي دوريت كل الأماكن يوم تأكل قبدارهم باي قوي من الليل صبحا من بعدهم ما كفارها دنيا ظلم وكل شيء ظلم وانا لم تاني